ماذا؟ ماذا يشرع تسمية المناخ؟ إذا علمنا أن هذا منافق، بل إحنا قولي هو هو فعله ظاهرة، هل يشرع تسميته؟ أو يقال ما يسمى حتى ما يخرج أكل القلب؟ أولاً يجب التثبت من ذلك، لأن استطيع أحياناً نحدد بأن هذا منافق أو غيره منافق إلا واضح، ولأن العصل أن هذا العلم يعملون اليقين. وينعون ب themselves عن الشك والظن والشبهة ونحو ذلك. وذلك الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا يرون الدوقهم يرون ميلاً لمنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم منافق. أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أنه يصلي. معناه في قرية لكن أراد النبي يعمل اليقين في ردع الشك في مقابلة الشك. تعجب تعمل تعمل باب اليقين ما تعمل باب الظن قد يقع في قلبك. شيء ما بين هذا فيه شيء من النفاق، ولكن ما تستطيع أن تستدل عليه، فحين يجب عليك التحفظ من ذلك، لأن من ثبت له العدالة في الضار ثبت له اسم الإسلام لا يزول عنه لا هذا ولا هذا إلا بشيء مستيقن، ولن طعن طعن في الناس بالنفاق أمر عظيم، ولهذا يولد من العداوات والبغضة ما الله به عليه. إن كان الإنسان إذا كان يستشعر من شيء نفاقا ولا يستطيع أن يقوم الحج عليه يمكن أن يتكلم حيث العموم يكون تنبيها أن, إن كان عنده شيء من ذلك لأن المنافق هو الذي يظهر للناس الخير ويبطل على الشر لكن قد يظهر على فلاتات لسانه، قد يظهر على سلوكه على التوجه علامات تفيد أنه فيه خاصة من خصام المنافقين كقوله جل وعلا ولا تعرفن في وَفِلَحٍ القول. فالله أخبر نبيه بأنه قد يعرفهم يعرفهم لحن قولهم كذلك في العلامات الصغرى المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنخان وإذا خاصم فجر ففي هذه الحالة تعلم عنهم قصلا من خصال أهل النفاق إذا ظهر شيء من النفاق وأطلقت عليه بأنه منافق هذا جائز والدلل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أطلق على حاطب قال إنه منافق ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق على الصحة. إنما أنكر عليه قتله ولا يمكن عليه تسميته منافقة فكونني من سكت عنه عن قول منافق ورد عليه قوله يريد ضرب رقبته دليل على منع هذا وجوازي هذا كذاك ما جار بين الصحابة في قصة الإفك بين الساعد وأسير الخلاف في سعد هل هو ساعد أم لا لكن لا يضرقص فيها الصحيح قال كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم على المنبر ولم ينكر عليه فأخذ من هذا أنه من أظهر علامة نفاق وإن كان في الباطن بخلاف ذلك جاز اطلاق النفاق عليه ولكن يجب التحفو لكي يتولد على ذلك عداوات ليس يتقل ذلك ويبتعد عن خاصة لو نظرنا مثلا قول عمر لحاطف يوجد مسويغات قول سعد وما جرى بينهما من الكلام هذا كان وقت غضب لما قال إن كان من الأوسن كان من الخزرج فكان في نوع غضب من ذلك وعلى كل له أدلة أخرى غير هذا الإنسان يحاول قد يطاقه يضع اللفظ موضعه لأنه قد يترتب عليه ضرر أكبر خاصة أن بعض الناس اليوم يطلق الألفاظ على عواهنها ما عنده ورع أو عنده تقوى أو عنده ميزان علمي يعرف كيف يتعامل مع الألفاظ والله جل وعلا يقول ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لها كافر ولم يكن كذلك إلا حارت عليه متفق على صحته